في رسالة ماجستير كانت نقشت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لدكتور اسمو حامد عبد الماجد حول الوظيفة الاعتقادية للدولة الاسلامية بتركز فيها في نقطة دي يقول ان الدولة المسلمة لها وظيفة اعتقادية يعني تمس العقيدة وهي الدعوة والامر ونهي عن المنكر. والإعلام كله مفترض واقعة. الإعلام حتى وأنا بعلم الست إنها تطبخ تطبخ كويسة تستحوذ بها على قلب جزء جزء من الدين. خلي بالك أنا برضو بركز على طلع صحيات بس قلب جزء. طلع صحيات. <تصفيق> يعني هذا كله ولذلك كان تبسمك في وجه أخيك صدقه وكان اللقمة تضعها في فم زوجتك صدقه. وكان وكان يعني أنا عاوز برضو أركز على أنا حينما أتكلم عن الإسلام بتكلم عن حياة كاملة للإنسان تأخذه من مولده إلى مماته بل وتعبر به إلى الدار الآخرة لو الإعلام فهم هذا الكلام شعرا قل يا حسان وروح القدس تؤيدك روح جبريل معك يا حسان جبريل رسول السماء إلى الأرض معاك يا حسن يعني مش الشعر ومش لازم نمسك بقى الشعراء ونمسك الآية ونترك إلا لا لا بد يكون عندنا لو فهمنا كده وفهمنا حقيقة الخطاب بتاعنا هتذهب العصبية دي كلها العصبية بتأتي من الشخصانية حينما يتحول الأمر إلى وجهة نظر شخصية أو حاجة بتمسني أنا بتبدأ استصار لكن لو نظرت إلى أمر ديني أمر ديني عمر ما غضب إلا إذا كان الأمر يصادم شريعة فكان لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب لله فيها فهي الأصل لأن الأمر اللي هو منطلق سليم لابد أن تكون نتائج سليمة كأن العصبات ضد الإخلاص مش عاوزين نتهم هذا الامر لكن العصبية نخشى الا تجعلنا نحقق لان اصطفي جانب العصبية وهو الجانب الانفعالي السلوكي في انسان مخلوق عصبي هو طبيعته كده احنا ما عصبي بيتنرفز التعصب انه بي بي بيميل لجهة ضد جهة لسبب شخصي مش لسبب موضوعي او مش لسبب شرعي يعني, يعني انا وارد ان انا بهذه الاوصاف اه أت تضعف الاخلاص إذا كان الأمر شخصي ليس الأمر موضوعي وبيتحذب حتى لو كان الحق قدام أمامه جري فهذا بقى نسأل الله منه العفوة العفوة لكن أنا عاوز أقوله ده بالإعلام وإحنا بنتكلم عن موضوعنا أنت بتجد أنه وسيلة معينة واخد خط ضد كذا وتفضل ده كلامك صحيح آه. يعني أنا أمس وأمس الأول كل يوم نفتح القنوات عشقات الموضوع غزة بالخص تجد وناس يأبون إلا أن ينطقوا بالباطل امامه ارقام وحقاق وينكرها فكروني بالضبط باليهود الحسين لما اسلم وجاه وبيقول للنبي كذا وكذا فقال له ان اليهود قوم بهد ابعتهم سألوا علي تعلمنا وابنعلمنا لما شهد قال قالوا سفيهنا وابن سفيهنا هذه الانقلابية والانقلابية مشكلتها كمان لان احيانا بعض الناس الاعلاميين نسأل الله ان يهدينا جميعا بيأخذ الامر ايه مرضاة للسلطة او سعي وراء المال ولذلك احنا عشنا في مصر في مرحلة سميت بالمرحلة الشركية وبعدين مرحلة الانفتاح ووجدنا اعلاميين هم ملوك الحنبة في هذه وفي تلك بالامس كانوا مع الاشتراكية واليوم صاروا مع الانفتاح وبالامس مدحوه واليوم ذنموه ومذهبهم الكرسي والوظيفة والمال بينما آخرون كان لهم خلق ماذاش يمكن وجودهم اعتزلوا الدنيا حينما تغيرت لأن لهم مبادئ فهو ولذلك أنا عاوز أقول بالإعلام الإسلامي المعاصر الذي يفهم الإسلام بشموله لكل مناحي الحياة لابد بد أن يعلم أن خطابه منطلق اعتقادي. تبليغ دعوة كاملة تنظم كل شيء في الحياة دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة هذه الأمور لو أفردناها في جلسة لها ضوابطها لا أمر في مختلفين لا أمر بزم ولا بسب ولا بشكل ليس لي الحق أن أتعصب لرأي طالما هناك رأي آخر ممدوح ومقبول إذا فهمنا هذا كله وكان مقصدنا الحصول على الأجل والسواب عند الله سبحانه وتعالى وليس عيب أن أخته اليوم فأتوب غدا وأن, أن وأن يصوب غيري لي ده يعني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الإمام المسلم يترجم في صحيح مسلم لو يترجم في صحيح مسلم يقول باب نصيحة المفضول للأفضل المفضول للأفضل عمر الخطاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو هريرة وأعطلون عليه كعلامة على أنه جاي من عنده طبعا الحاجات دي كانت زمان قليلة نظرة فبعتوا إيه من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبشره بالجنة يلقاه عمر يقول لهم أرجع أبو ويقول له يا رسول الله لا ترسله ده إعلام رسله لا مش وقتها يا رسول الله لا ترسله إنك إن أرسلته تواكله يبقى إذا في أثر للرساله الإعلامية رعاها سيدنا عمر هل هو أعلم رسول الله ده القصة بتتم بالمراضي الإلهي عشان احنا نتعلم ما يكفيش أنك تقول الحق ماذا ما هي اثار هذا الحق اللي ستقوله كيف سيفهمه الناس إلى أي شيء سيأخذنا ما المشاكل المترتبه على القول لأن احنا زي برضو أبا أكرر وظيفة اعتقدية جنة أجل كبير جدا، وحذاتك قلت كلمة في الأول، بس لما خديتش ححظاً من الشيخ شعبان كرارة حاصادوا السناتين، أنا بخط في الجامعة بسماع لخمسة مائة، لكن هنا خمسة مليون، والخمسة مليون هي حدسه ثلاثة أربعة مليون ولاهم، وجغرافيا منتشرين انتشار عريض إنما انتف، ومنين عرف المهم تاني منين اللي فلذلك لو انطلقنا من هذا المنطلق بهذا المفهوم بهذه الأخلاقيات بهذا التوازن زي ما أخونا يسازنهم أشر إليه لتربية داخلية العاقلة المتزنة المستهدفة للخطاب راح أتكسر من العصريات شكرا, شكرا الخالق.